بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إ ن في السماوات و ا ل أ ر ض ل آ ي ا ت للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من د ا ب ة آ ي ا ت لقوم يوقنون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 ولقد اتينا بني إ س ر ا ئ ي ل الكتاب والحكم والنبوءه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من ا ل أ م ر فما اختلفوا إ ل ا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات ما كان حجتهم إ ل ا ان قالوا اتوا بابائنا ان كنتم صادقين